يقول السائل يقول ما الحكم في رجال يسبون الصحابة علما بأنهم يجاهرون بذلك نسأل الله أن يهدي كل ظان إلى طريق الحق لا يسب الصحابة مسلم على الإطلاق ما الذي بينهم وبين الصحابة حتى يسبهم هل يسبهم لأنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم جاهدوا معه وفدوه بأنفسهم يسبهم لأنهم نقلوا لنا هذا الدين الله يقول والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان وهذا يسبهم هذا من أهل الظلال من البعد عن دين الله جل وعلا وشرعه